مولاي يا مولاي يا, مولاي يا مولاي يا يا مولاي يا يا مولاي أرجع أنا سيف الهدا. والدين مولانا المفضل منصوص برهان الهدى ومثاله الأسنى مفضل أهلا وساهلا مرحبا يا روح أنفسنا مفضل ما للإله الحق من حبل سوى المولى مفضل كل النصوص السابقات لديك حلت يا مفضل فالأرض أشرق نورها من نور طلعة ذل مفضل قد سيف الهدى والدين مولانا المفضل منصوص برهان الهدى ومثاله الأسنى مفضل أهلا وسهلا مرحبا يا روح أنفسنا مفضل مولود ليلة قدرنا يا صاح غير المفضل فلذاك عالي القدر و. نصف لازم المولى المفضل والشمس تاكسف من حياء إذ بدى ضوء المفضل جاءنا سيف الهدى والدين مولانا المفضل منصوص برهان الهدى ومثاله الأسنى مفضل أهلا وسهلا مرحبا يا روح أنفسنا مفضل من مثلنا والله أكرمنا بداع المفضل كل الهموم تزول إن لاحت لنا رؤيا المفضل أسمعنا والله تطرب إن شدا صوت المفضل قد جاءنا سيف الهدى والدين مولانا المفضل منصوص برهان الهدى ومثاله الأسنى مفضل أهلا وسهلا مرحبا يا روح أنفسنا مفضل كل السيوف كواسرون إن جرد سيف المفضل يا ربي طول بالعواف عمر مولانا مفضل صل على طه وعيترته الأولى اختاروا المفضل قد جاءنا سيف الهدى والدين مولانا المفضل منصوص برهان الهدى ومثاله الأسنى مفضل أهلا وساهلا مرحبا يا روح أنفسنا مفضل